Şimdi Kur'an-ı Kerim'i dinleyeceksiniz. Bakara Suresi, ayetler 284'ten 286'ya kadar. Sayfa 48. Okuyan Burhan Aslanoğlu. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائه كتبه ورسله لا نفرق بين أحد ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفساً إلا فسعها لها تسبت وعليها منك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا واعطو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا Mâulânâ fencernâ Sadakallâhu'l-azîm. Burhan Aslan okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlediniz.